بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدة سوار من رأى في يديه سوار من الرجال في المنام فهو ضيق سوق هو في الرؤيا يدل على المسجد كما يدل المسجد على السوق وقد يدل على الحرب الذي يربح فيه قوم ويخسر آخرون سقاطة الباب تدل في المنام على حارس الباب من كلاب أو غلمان سدة البيت او المسجد في المنام تدل على ما يلبسه الانسان ويتجمل به او على المال الذي يستر حاله سراب الارض هو في المنام مكر وخديع وكذلك السرب فمن حفر سربا في الارض لانسان فانه يمكر به فان دخل الذي حفر السرب فيه راجع المكر عليه سواد سواد اللون في كل شيء في المنام سؤدد ومال ولبس السواد لمن هو معتاد لبسه مجد وشهرة، ولغير المعتاد هم وحزن سمرة سمرة اللون رؤيتها في المنام تدل على اختلاف النسب بحرف الشين في المنام شمس هي في المنام الملك او الحاكم او الاب او امير من الامراء او الذهب او امرأة جميلة شاعر. من أنه انه يقول شعرا ويبغي به كسبة فانه يشهد الزور فان أنه انه قرأ قصيده في مجلس فانها حكمة تميل الى النفاق فان سمع شعرا فانه يشهد مجالس لا يقال فيها الحق شاعر تدل رؤيته في المنام على تلفيق الكلام والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف غالبا وتدل على الكذب في الدعوة شعر الرأس هو في المنام مال وطول عمر فمن رأى أن شعر رأسه طال فإنه يطول عمره وإن رأى أن على رأسه جمة شعر فوصلها بشعر آخر فإنه إن كان غنيا زاد ماله وكثر واستعرض مالا واتجع به وإن كان فقيرا فانه قد اجتمع عليه دين ويستدين لغيره ومن رأى أن له شعرا طويلا وهو وسهور به فإن ذلك محمود خصوصا في النساء شارب هو في المنام يدل على المال ومن رأى أنه يقصر من شعر شاربه فإن ذلك صالح في السنة وان راى أن شاربه زاد وطال فهو مكروه في السنة شيب هو في المنام وقار للاحداث وقيل إنه يدل على طول العمر وقيل يدل على الضعف ويدل على الفقر إذا كان في اللحية ورأس جميعا ومن رأى بلحيته شيئا ولم يتكمل بياضها فهو أجود للقوة والوقار ومن شاب رأسه ولهم رأة حامل أتاه ولد ذكر شاب هو في المنام عدو الرجل فإن كان أبيض فهو عدو مستور وإن كان اسمر فهو عدو غني وإن كان اشقر فهو عدو شيخ شاب هي في المنام للمراه عدوه على ايه حاله راتها والشابه المجهوله المتزينه سمع خبر سار شفه هي في المنام عون الرجل الذي يتباهى به وقوته في البيان او صديقه الذي يتزين به والسفل افضل من العليا والعليا صديقه والمعتمد عليها في جميع اموره فمهما حدث بالشفتين من حادث فهو فيمن ذكرناه والشفتان قد يقومان مقاما للمراه والولد والقرابات. شفق تدل رؤية الشفق في المنام على اليمين لقوله تعالى فلا أقسم بالشفق. الانشقاق السادسة عشرة. شفاعة هي في المنام عز واجه وقيل انها تدل على الغش وقيل انها تدل على الأجر من غير مبذلة. شفعه هي في المنام داله على الصبح مع الأعداء والزواج للأعزب والنكاح للأهل والأقارب. والمحافظة على الصلاة وربما دلت على الولد والمال شاهد عدل هو في المنام يظفر بالأعداء ويظهر البيان وينفي الشك شاركة هي في المنام سرور وربما دلت الشركه على المبايعة على تقوى الله تعالى او على ما يعود عليه بالنفع في الدنيا وتدل على غنى الفقير إذا شارك في المنام من هو أرفع منه قدرا وإن كان يرجو ميراثا حصل عليه شغل من رأى في المنام أنه مشغول فإنه يتزوج بكرة وشغل الإنسان في المنام بغير شغله دال على تجديد الرزق شرب الشرب في المنام لشراب المجهول اللذيذ أو ماء عز يدل على الهداية والعلم شك الشك في صريح الشر أو في كلام الله تعالى في المنام دال على النفاق والمكر والخديعة شعوذة الشعواتة في المنام غرور وافتعال فتنة شمم هو في المنام فصار نزول ونزول مرتبة لمن يريد الارتقاء والوجاهه بين الناس شهوة هي دالة في المنام لمن ظفر بها على أفعال أهل النار شم من شم رائحة طيبة في المنام ناله مرض يسير والرائحة القبيحة كلام ربيء او هم الشرر هو في المنام كلام قبيح فمن رأى شررا يتناثر عليه فإنه يسمع كلاما قبيحا من الرجل النافذ فإن التهب فإن الكلام ينمو ويزداد شيطان هو في المنام عدو في الدين والدنيا مكار خداع حريص مكابر لا يبالي ولا يكترث شراطي هو في المنام ملك الموت وقيل هول وهم شحناء تدل رؤيتها في المنام على المنصب الجليل شواء هو في المنام بشارة في معيشته فإن كان غير نظيج فإنه هم من قبل الولد والخروف المشوي السمين مال كثير وإن كان هزيرا فهو مال قليل ورزق فيه تعب شعاب هي في المنام رجل يتولى امور الناس من الرفيع والوضيع ويؤلف بينهم ويكون نفعا مصلحا صاحب شرف وسؤدد شعب الجبل يدل في المنام على المكر والخديع شمعة هي في المنام سلطان او ولد رفيع خاطر سخي منثق ونقره الشمع مال حلال يصل اليه صاحبه بعد المشقه والشمعة لمن كان اعزب تدل على زواجه وهي هداية للرجل الجاهل وغنى للفقير شميدان تدل رؤيته في المنام على زوجته الأعزب وعلى الولد الجميل للمتزوج شهد هو في المنام ميراث حلال أو مال من شركه أو رزق لأن النار لم تمسه شحم ما يؤكل لحمه في المنام رزق مستمر وكسوة طائلة وشحم ما لا يؤكل لحمه يدل على المال الحرام شفرة هي في المنام تعبر باللسان وبالمرأة الناهضة في الخدمة وربما دلت على در الرزق والمعيشة وشفرة القلم ولد كيس يحسد عليه فمن راها بيده رزق ولدا حسنا ومن راها في يده شفرة بقلم فانه تعود اليه امراه كانت قد سارقتها شراع وفي المنام سلطان فمن رأى في المنام أنه ضرب له شراع فإنه يصيب سلطانا وعزا ورفعة شطرنج هو في المنام يدل على مباشرة اخلاط الناس شات الغنم تدل في المنام على المرأة فإن رأى أنه أصاب شاتا أصاب امراه ومن رأى شاتا تنشي أمامه وهو ينشي وراءها ولا يدركها فإنه يتبع امراه ولا تحصل له ومن رأى أنه يحلب شاتا فانه يصيب تلك السنة خيرا شبكه هي في المنام مكر وخديعة ورزق وعلم وبلوغ أمل ونصر على الأعداء لمن ملكها شص وهو آلة الصيد للسمك السنارة يدل في المنام على الخديعة والمكر وكذلك جميع الآلات التي يصاد بها في البحر أو في البر شحرور هو في المنام كاتب نحوي أديب والشحرور يدل على الولد الذكي الفصيح. شتم هو في المنام ذلة للمشتوم وعز للشاتم وقيل هو حق يجب للمشتوم على الشاتم شبك الأصابع هو في المنام يدل على الشركة أو المصاهرة وربما دل ذلك على إبطال الحركات والمعايش والاشتغال عن الصلاة ومرى أنه شبك أصابع فإن ذلك عسر من قبل قرابته وربما يقول اجتماع قصده شق القماش في المنام يدل على الطلاق شقة هامش القطعة قماش انتهى من في المنام أنه يطلق شقة أو ذهبت له فإنه يسافر سفرا بعيدا لقوله تعالى ولكن بعدت عليه الشقة التوبة الثانية والأرضعون شاش هو في المنام رجوع لما كان عليه شلل من رأى أن يديه قد شلت فإنه يذنب ذنبا عظيما فإن أن اليمين قد شلت فإنه يضرب بريئا ويظلم ضعيفا وإن شلت اليسار مات اخوه أو أخته شعف في الرأس من في المنام يدل على الشح في المال والبخل به وكذلك في الجسد الشبع هو في المنام ملالة من راى أنه شبعان أو رأى ثمه قد امتلأ من الطعام الذي يأكله حتى لم يبق فيه ساعة فإن ذلك تغيير لأمره وسقوط عن حاله في دنيا شمل اجتماع الشمل بالحبيب في المنام يدل على الزواج شعير هو في المنام رزق طيب عاجل قليل التعب ومن راى أنه باع الحمطة بالشعير فهو رجل قد استبدل الأدنى بالذي هو خير شوك هو في المنام رجل خاشن صعب عسير وقيل الشوك دين يلتزم أو فتنة شيخ هو في المنام مال من شبه وصديق دعي شجرة هي في المنام إذا عرفت بحالة في اليقظة ثم رؤيت في المنام تدل على حالتها في اليقظة حرف الصاد صحف هي شهود في المنام أو أئمة يهتدى بهم قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى النجم السادسة والثلاثون والصحف الدالة على الإلم والهداية وعلى الأخبار الصحيحة صحفة هي في المنام رزق الإنسان امتلاء وحلوة وحلاوة ومرارة صلاة الاخره يدل المشي عليه في المنام على السفر في اليقظة صلاه في المنام ولايه ورياسه او رساله او اداء لامانه صوم هو في المنام يولد على النذر والامتناع على المحرمات ولزوم جانب الطاعات صدقه هي في المنام داله على دفع البلاء كما تدل على عافية المريض وعلى الرزق وعلى الخير وتدل الصدقة على الصدق إذ هي هو الصدق هو في المنام الإيمان والإيمان صدق الصداق منبغر صداقا في المنام لغير معلوم في اليقظة ما عليه من فريضة الصوم والصلاة والحج الصبر هو في المنام رفعة وبشارة والصبر اهدار بوقوع المصائب وربما دل على حسن العقبة فيما يخشاه ومراء انه صبر على ضر او شدة فانه يرزق رفعة وخيرا وحسن حال وسلامة وعافية وظفرة الصلح على موجب الشرائع في المنام دليل على الألفة والتوبة في المعاصي والهداية الى مرضات الله ويدل على الخير ويدل على الخصومة فمن رأى أنه صالح خصما خاصما وإن كان الصلح على قتل النفس او شرب الخمر دل على الفساد والعداوه بين الناس ومن رأى أنه يدعو غير ما لإلى الصلح من غير قضاء دين فإنه يدعو ضالا إلى الهدى الصفا الصفا في المنام دليل على التوبيخ والمن بالعطاء الحقير الصراع من رأى في المنام إنسانا صارعه فإنه يتلف ماله والمقلوب في المصارع الساقط إلى الأرض هو القارب في اليقظة الصرع المن للإنسان من رأى في المنام أنه صرع من الجن فإنه يأكل الربا أو يعمل السحر أو يذهب ماله وهو مقلوب مهموم الصلب. الصلب في المنام رفعة للمصلوب وولاية ينالها ومن رأى انه صلب وهو من عامة الناس فانه يذل ويقهر الصبر اتساع الصدر اتساع الصبر في المنام وحسنه دليل للكافر على اسلامه وهو للعاصي ثوبة وانشراح للطاعة ويدل على تيسير العسر وربما دل حسن الصبر على الإيثار وربما دل الانتناء في الصبر على الثقاف وضيق الصبر ضلال الصدر الصدغان في المنام ابنان شريفان مباركان الصلع مرأ في المنام شعر أمه قد تناثر حتى صلع فإنه يخاف عليه ذهاب المال وسقوط الجاه عن الناس صدع مرأ في المنام النبي صدعا فينبغي له أن يتوبع ويتصدق أو, أو يعمل الخير ويرجع عما هو عليه من ذنب لقوله تعالى أو به اذن رأسه ففرية من صيام او صدقة او نسك وصبع الرأس نكد مما دلت الرأس عليه وهو رئيسه والصبع في الاصل يرجع تاويله الى الرئيس وقيل هو ذنب تجب التوبة منه صمم الاذنين هو في المنام فساد الدين والصمم زيغ عن الحق والصمم تهديد وربما دل ذلك على فقد الراحة مما دل. عليه والسمع والبصر عليه صماخ الأذن صماخ الأذن في المنام من رأى أنه استخرجه من أذن أو أذن إنسان وقع بيده ترياق من السموم ومن كيد الطاغين فإذا نقى أذنه من وسخ أو قيح فمذلك يدل على أخبار سار تأتيه من بعض النواحي صفي هو في المنام دليل على التخلق بأخلاق أهل الشرك وكذا التصفيق صياح الإنسان من أنه يصح على قوم فإنه ينال دولة لأن الصيحة هي الدولة في كلام العرب ومن صاح وحده فإنه يذهب بطشه وتضعف قواته والصيحة تدل على الفتنة لحدوث بناء من هدم أو غرق أو نازلة أو مرض الصحة صحة البثن في المنام تدل على السقم لأنها ضده وربما دلت الصحة على النعمة شعود كل صعود في المنام رفعة وكل هبوط ضعة صعلكة الصالكة في المنام دليل على الفقر المؤذي والكفر صلات صلات أرباب الاحتياج في المنام ذلة على إرغام العدو وإطفاء لغضب الرب سبحانه لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب الصك صك الوجه في المنام دليل على الولد الذكر بعد اليأس لقوله تعالى فسكت ولهها الذاريات التاسعة والعشرون سك الكتابة سك الكتابة في المنام من رأى انه كتب عليه سك فإنه يؤمر بأين يحتجم الصفوف رؤية الصفوف في المنام تدل على ائتلاف القلوب والقيام بالحقوق وربما دل ذلك على ملازمته صفوف المصلين الصباغ هو في المنام صاحب بهتان الصائغ. تدل رؤيته في المنام على الرياء والكذب والغش والتدليس الصيرفي هو في المنام عالم لا ينتفع بعلمه إلا في غرض الحياة الدنيا الصبان تدل رؤيته في المنام على القرآن والذكر وما يمحص الذكر وعلى زوال الهموم والانكاد وقضاء الدين وقيل الصبان رجل صاحب بهتان فمن رأى صبانا فإنه إن كان في دار فإن شخصا يموت في تلك الدار صيدلاني الصيدلي يدل في المنام على رجل عالم مصنف للكتب لأن الأدوية تصلح البدن كما يصلح العلم الدين صياد هو رجل يميل إلى النساء ويحتال في طلبهن أو كل ما يترصد الناس ويصيدهم صواف تدل رؤيته في المنام على الارباح والفوائد في زمن الشتاء وعلى الهموم والمتاعب في الصيف صبي هو في المنام هم وغم اذا كان طفلا يحمل والصبي المراهق بشاعة صبي رؤيتها في المنام تدل على خصب وعز ويسر بعد عسر ينمو ويزيد والعضيع خير محدث فيه ثناع حسن وفيه خير مرجو صهر صهر الانسان في المنام لمن ليس له في الرقبه يدل على نصر على الاعداء وعلى الامن من الخوف صولجان في المنام ولد اهوج وقيل رجل منافق معوج صندوق هو في المنام امراه او فتاه حسنه ويدل الصندوق على بيت الرجل وعلى زوجته وعلى حانوته وصندوق السفر شنطه السفر صره هي في المنام سر صرح هو في المنام يدل على الكذب والكبر والدمار وربما دلت صرفه على الهداية والإسلام صومعة هي في المنام دلة على الخلوة وحسن السيرة والعزلة والانقطاع وقفل النجدات وطلاق الأزواج وهجر الإخوان وربما دلت رؤيتها على الأمراض وترك الشهوات في المأكول والمشروب صنم هو في المنام تمثال باطل مختلق وهو انسان غدار حسن الوجه سيء الخلق صليب هو في المنام دال على الكذب والنميمة وربما دل على رجل عظيم الشأن المفترض بالطاه القائم بالدين وربما دل الصليب على النكاح الفاسد وربما دلت رؤيته على الهم والفتن صخر هو في المنام النساء الصادعات ويدل على الحزم والثبات وطول العمر ويدل على الدواب والبناء وربما دلت رؤيته على النسيان لقوله تعالى إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الكف الثالثة والستون الصدف الصدفة في المنام تدل على سقوط للحامل الصهريج هو في المنام يدل على الزوجة لما يودع فيه من الماء وربما يدل على ما يودع فيه من المال وغيره كالكيس والخزانة والصندوق ويدل الصهريج على كل من يطلع على السر الصمغ هو في المنام من كل شجرة فضل ونيل من رجل ينسب إلى جوهر الشجرة سنوبر هو في المنام شجرته رجل بعيد الصيت رفيع القدر مقدس قليل المال صابون هو في المنام مال يحصل وقطعة من الصابون رجل يسلي الهموم ومن غسل بالصابون ثوبا ونقى وسخه فإنه يشفى أو يتوب ويفرج همه ويوفى دينه. صعقة هي في المنام عذاب إذا حلت بمكان الصاق الموت والصائقة تدل على الأراضي في لمن أحرقت. صبح هو في المنام ينجاز الوعد ورؤية الصبح لأهل الشر مغرم. ومرأى الصبح قد أصبح وهو مريض عوفيا من مرضه. صيد هو في المنام يدل على الغنيمة. صقر هو في المنام ولد ذكر. صرد هامش على وزن عمر نوع من الغربان والأنثى صعده انتهى هو في المنام رجل ذو وجهين ولونين لا خير فيه بارد الكلام خشن المنطق صعوة هامش الصعو صغار العصافير الواحده صعوة مثل تمر وتمرة وهي حمر الرؤوس انتهى هي في المنام غلام او امرأة او جارية او مال صوف هو في المنام لمن راى انه لبسه مال مجموع كثير شريف يصيبه حرف الضاد ضوء رؤية الضوء في المنام دليل على رسول او علم وربما دل على التمكن من فعل ما يريد في الضوء وربما دل الضياء والشمس والبدر وما أشبه ذلك على من يتسمى بها من الناس ضباب هو في المنام التباس عليه فيما هو فيه من أمر دين أو دنيا ومن ضبابا صد عليه فإنه يريد الباطل فليتق الله تعالى ويدع ما هو فيه والضباب التباس وفتنة يغشى الناس ضمان هو في المنام دال على الالتزام بما دل المضمون عليه ضجيد هو في المنام دال على مشاهدة فتنة أو موسم أو أمر مهم يلتمع فيه أخلاق الناس ضم من ضم إليه في المنام ماكولا ما طيبا حلالا فهو دال على الرزق السهل الحلال وإن ضم إليه لباسا تزوج إن كان عزبا ضلال عن الطريق الضلال عن الطريق في المنام فإن كان طريق مستقيما دل على ميله عن الحق والهدى وإن كان طريقا معوجا فالضلال عنه تعويض عن الغي إلى طلب الرشد والاستقامة ضرب الضرب بالسياط في المنام كلام السوء فإن سال منه الدم على الأرض فهو خسران في مال ضحك هو في المنام دليل على الفرح والسرور إذا لم يكن قهقاهة فإن كان كذلك كان دليلا على البكاء ظفر الشعر في المنام جيد للنساء وأما للرجال فهو تعقيد الأمور ضياع من ضاع من أهل العلم في المنام بين الناس نفع الناس بعلمه وانتشر وطال ذكره وربما دل الضياع على قلة الحظ ضغث هو في المنام يدل على الكفرة في اليمين وربما دلت الأضغاط على جمع المال من وجهه وغير وجهه ضره رؤية الضره في المنام تدل على الأمراض والضر, والضر والعمى وربما دلت رؤية الضره على سوء العمل وكشف الأسرار ضرس الإنسان هو في المنام كبار القوم الرؤون أو خيارهم وما يسقط من اضراس الإنسان أو أسنانه يدل على نقص في المال أو النفس ضلع الأطلاع في المنام نساء فما حدث فيها من حادث فإن تأويله حادث فيهن لأنهن خلقنا من الضلوع ضعف هو في المنام قوة فمن رأى أنه ضعيف فإنه يقوى وقيل من رأى أنه ضعيف الجسد ضعف ديمه أو توانى فيما فرضه الله تعالى عليه من شرائع الدين ضيق النفس في المنام لمن حصل ملل وسآمة ضعيف هو في المنام بشارة بولد ذكر وإن ضيوف من ليس إنه حامل نال رزقا عجلا ضيافة هو في المنام اجتماع على خير فمن رأى أنه يدعو قوما إلى ضيافة فأكلوا من الأطعمة حتى استوفوا حتى استوفوا فإنه يترأس عليهم وقيل ان اتخاذ الضيافه يدل على قدوم غائب ضب همش الضب من الحيوانات الزاحفة الصحراوية معقد الذيل حتى ضرب به المثل الفقين اعقدوا من ذنب الضب انتهى الضب في المنام رجل عربي بدوي يخدع الناس في اموالهم ومن رآه مرض ضبع هو في المنام عدو ظلوم مكيد يكون امره الى وراء والضبع امرأة دميئة ومن أنه انه يأكل لحم ضبعه فقد فتن وهو لا يعلم ضقن مرى في بيته في المنام ضأنا مسلوخا، فإنه يموت فيه إنسان ومرى أنه يرى ضأنا فإنه يتولى أمر جماعة من الناس ومرى أنه يأكل لحم الضأني، فإنه يصيب خيرا كثيرا ضفدع هو في المنام رجل عابد مجتهد في طاعه الله تعالى ومرى أنه مع الضفادع حسنت صحبته لأقاربه وجيرانه ومرى أنه يأكل لحم الضفدع نال منفعة قليلة من جهة أقربائه وجيرانه حرف الطاء طواف مران انه يطوف حول الكعبة فان كان عاصية عتق من النار وان كان اعزب تزوج وان كان اهلا للتقدم تقدم بنيل مرتبة طلاق هو للاعزب في المنام فراقه لما هو عليه خيرا او شرا وطلاق المتزوج بطلان معيشته او موته خصوصا ان كان مريضا تغيان من رأى في المنام أنه طغى في أفعال نفسانيه الربيئة تقرب الإنسان إلى نار جهنم الطغيان خذلان لصاحبه وكل طاغ مخذول فرض. هو في المنام حبس فمن رأى أنه يطرد من بلده فانه يحبس ومن رأى أنه طرد من الجنة فانه يفتقر والطرد لمن الدين والصلاح دليل على الإعراض عن أهل الطاعة والقبول من الأشراف والإقبال عليهم طلب. هو في المنام الأجل الحفيف فمن أدركه خصمه في المنام مات ربما أدل الطلب على ما يتشرف الإنسان به من علم وعمل ومال طبخ الطبخ بالنار في المنام ليوم مراجه إذا ناضج ما طبخه طعام كل طعام أصفر في المنام هو مرض لمن أكله إلا يكون بلحم الطير وكل طعام أبيض فهو خير من الحامض وإن كان بلحم سمين فلا بأس به طيران هو في المنام سفر فإن كان على القفا فهو سفر في راحة والطيران لغير المسافر بطالة طير هو في المنام إذا كان مجهولا يدل على ملك الموت وإذا التقط خصاطا أو ورقة وطار به نحو السماء من بيت فيه مريض فإن ذلك يدل على موته وقد يدل على المسافر لمن سقط عليه وقد يدل على العمل لمن راه على رأسه طاووس هو في المنام امرأة اعجمية ذات جمال ومال مشؤومة طباخ تدل رؤيته في المنام على الافراح والمسرات طبيب هو في المنام العالم كما ان المفتي والفقيه هو الطبيب فإن رأى أن طبيبا داواه فإنه يصح جسمه وإن رأى أن عالما يعظه فإنه يخرج الشك والنفاق من قلبه طحان هو في المنام رجل مشغول بنفسه ودنياه على قدر ما يذر عليه من الدقيق طلاع تدل رؤياه في المنام على الأسفار وربما دلت رؤياه على المزين الذي يحلق الرؤوس للناس ويرمي ما عليها من الشعر انتهى الشريط السادس وللكتاب بقية على الشريط التالي